يا رايت منك مديتن ايدي وسرقت آه آه لأنك قل ايدي وتقرقتك حبيبي يا رايت oudaito, oudaito عقلنا اشي اننا حب عنا بيت صدقني لو بقدر اتحمل عذاب عذاب الاشياء كلها ما كنت فليت صدقني لو بقدر اتحمل عذاب عذاب killa ma kent falleet walakin haraqta hayati wa haraqtak aw walakin haraqta hayati رجعت الإيدي وتركتك حبيبي وان تركتك لا بداني في الليل ولا اداني داني ب ا بجن وانت تركتك شو فايندا يا بتحرمني من لا شو حلو شو يا day o tarakta a